ومنهم من يستمعوا إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقروا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ قُلُ للَّذِينَ وَامَّن يَمْنَعُ النُّورَ مَن إِلَّا ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقالوا يا بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ وقالوا إني آدم Oh uh -huh. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَلَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حتى حتى إذا جاء وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلَّا نَعِبٌ وَلَهُ أفلا تعطون؟ قد نعلم إنه لا يحزن يقول. انهم لا يصدقونك وان كن الله من بآيات الله يرجعون وَلَقَدْ كُلِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبِلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُلِّبُوا فَصَبَرُوا ونظرنا ونظرنا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ إن كان كبر عليك إحراطهم فإن استطعت أن نفقا